والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مار جن من مار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان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 كذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيه شأن فبأي آلاء سَنُفْرِغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ما تكذبان يعرف المجرمون بسمائهم فناخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه هم التي يكذب بها المجرمون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 ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه قاصرات الطرف لم يطمه الناس قبلهم لم يطمه الناس قبلهم ولا جان ففي أي آلاء ربك ما تكذبان كأن نل ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني نَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حزان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور قصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 117. المتكئين على رفرف الخضر وعبقره الحسان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام